و فَرَبَّنْتَ انْتَ لَا مَفِيهِ مِنْ كَرَامِينِ أَخْلَاقِ وَالشَّيَامِ مَفِيهِ مِنْ كَرَامِينِ أَخْلَاقِ من الحوض بيمضون جوبي من العصاد وقد جاءوا بالحمى وقال صيراد وقال ميزان معادلا فألقست من غير أنف الناس لم يؤمن لا دعبل حسود راح ينجرها تجاوز لو وعي الحاذق الفاهمي قد ينجر العين الضوء الشمس من الرمل ويُنجر الفم طعم الماء إن صقيع خير مياه من العصفون ساحدوه سهل وفاقم دون لا ينجر السمي ومن هو الآية الكبرى المعتبرين؟ فَمَنْ وَلِيَ عَمَدُ الْعُدْمَانِ مُدَنِّيٌّ يَا رَبِّ الْمُصْطَفَى بَلِّي